بوك تو شتات اليت اي شتات سبعة وسبعون سبعة وسبعون تأرغومنتوش تيشكا ترى ابداء الاسباب ثلاثة ابداء الاسباب ثلاثة س نوك ا هاني تورتن لماذا انت لا تاكل التورته لماذا انت لا تاكل التورته ما دوهت ت بيه غا بيشا يجب ان انقص وزني يجب ان انقص وزني اون نوك ا هه سبيس دوا بيي غا بيشا لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني لا اكلها لاني يجب ان انقص وزني pse nuk e pini birr lumaza anta la tashrab al bira lumaza anta la tashrab al bira un دوهت تياب ماكينس ما زال علي ان اسافر ما زال علي ان اسافر نوك اي بي سيبس دوهت تياب ماكينس لا اشربها لاني لا يزال علي ان اسافر لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر. pse nuk e pi kafe? Limaza anta la teshrab al qahwa? Limaza anta la teshrab al qahwa? Es e ftoht? Hiya barida. Hiya barida. Un nuk e pi سيبزه آيو أشت إي فتوخت لا أشربها لأنها باردة لا أشربها لأنها باردة pse nuk e pi çajim لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي nuk kam شيقر ما عندي سكر ما عندي سكر نوك ابي سبسه نوك كم شيقر لا اشربه لاني ما عندي سكر لا اشربها لاني ما عندي سكر بس نوك هاني سوبر لماذا انت لا تشرب الشوربه لماذا انت لا تشرب الشوربه نوك اكم بوروسيتو لم اطلبها لم اطلبها نوك اها سيبس نوك اكم بوروسيتو لا اشربها لاني لم اطلبها لا اشربها لاني لم اطلبها. pse nuk ehani mishin? Limadha anta la ta'kul al-lahm? Limadha anta la ta'kul al-lahm? Una yam vegetarian. Ana nabati. Ana nabati. Nuk ehah? سبسة، يام، فيجيتاريام لا أكله لأني نباتي لا أكله لأني نباتي